وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكذا خير مما كفر والها وإنما توعدون وما أنتم بمؤجدون ثم أمبع هذه كانت حلقة في موضوع الرسل نحن نتعلم علينا بالله وملائكته وكتبه ودي ورسله نؤمن بالرسل كلهم كما عمرنا الله عز وجل شرك النساء يا ايها الذين بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبله من يغفر بالله ولا يفتحه وكتابه يا رسوله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اتكلمنا عن ان الرسل دول بشر يأكلوا بياكلوا وبيشربوا زينا بالضبط وليه بيوحى اليهم برساله وويؤيدون بالمعجزات كلنا كلام ده كله لكن نستثمر النهارده عشان نكمل الحلقه دي الامام الرسل فنقول نقول المثل اللي كنا بنقولها آخر مرة في الشريط السابق دعوه الناس للتوحيد الإسلام دين التوحيد ايه هو ايه التوحيد اللي هو ايه توحيد الالهيه وما أرسلنا من قبل كما الرسول إلا الله عليه أنه لا إله إلا هو لا اله النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة مكه المكرمه لا صلاة ولا صوم الصلاة صنعة عشرة في الإخراغ عشرة من الذئتة يعني لكن لغاية قبل عشرة سنين لا صلاة ولا صوم ولا ذكر ولا حجاب للمرأة ولا ولا حاجة خالص أنا عاديم كل مواحدة بس خشوا للجنب لا إله إلا الله بس معناها مفهوم لا إله نفي إلا الله إثبات فانت بتنفيه بتفلك إيه أنا بنفي إن غير الله يكون إله يعني يعني لا صدر ولا فواتب ولا النجوم ولا للانسان ولا الحيوان ولا, ولا ولا ولا ولا لا اله إلا الله بتثبت الالوهيه لله لله يعني ايه يعني معبود معبود يعني يعني مطاع مطاع يعني يعني تسمع كلامه يعني ما اسمعش واعمل كلام حد ايه من الله خلص ولو عملت كده تبقى انت لله ده معنى العبودية بقى اصلت الذريه فما خلق الجن والانسان الا ليعبدون يعني يعني يطيعوا ولهذا لما اقول لك ايات الطاعة يا أيها الذين قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه الطاعة هات آيات الأنوهية تجدها في الطاعة يعني ايه وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني ألا ايه ألا تطيعوا إلا إياه يعبدوا الله ولا تشريفوا به شيء أطيعوا الله ما تسمعوش كلام حديثان معاه في التخريع هو الله تبارك وتعالى كل يا أيها ناس أطيعوا ربكم أطيعوا ربكم فالرسول جاي يقول لنا كده يقول لنا الله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الذي في السماء اله معبوض وفي الارض اله اله فرقنا قبل كنا بنكلمة له رب رب يعني خالق مالك مسيطر مهيمن انا رب الدار ذبتي رب, رب البيت يعني صاحبة البيت انا رب السيارة رب العربي يعني صاحب العربي ما تنفعش تقول رب توقف كده ما استلحش يعني تقول رب توقف كده لك لازم تنخلها الحاجة يعني رب الدار رب السيارة وده توحيد اه انك تقول الله خالق بس مش كل التوحيد ان ما الرسول لما جات جاءت بتوحيد الالوهية لا اله الا الله لا ان الناس فالنصب يعني مش ركون الكفار وادنيت مؤترف لله ليه مرب ازاك الله يقول في القرآن وَلَا من سَأَلْتَهُمْ خلقهم خلق يعني يا رب لا يكونين الله يقولون ربنا كده ما لا نفسي فرعون كان بيقوله هو اللي طلع الشمس فرعون كان بيقوله هو اللي خلق السماء والأرض ما كده ما يقولوا يقولونه طبا ما طلعت الشمس طب خذها دلوقت طب ضلل الدنيا دلوقت خذ الشمس دلوقتي مش هيقفر طبق هيكشف قال يعني ايه معنى ان انا ما علمت لكم من اله من غير يعني انا المشرع ليه تسمعوا كلامي ودي اللقطة اللي اتلال الر وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تسمع كلام الله الخالق إنما مش ركوته ولا انسى كل من ربه السموات والأرض سيقولون لله كل من بياري ما يقول في كل جمع وإجيره والعجاره علي سيقولون لله سيقولون لله ابنيس نفسه آخر سورة سورة لا منعك أن تزديد لما خلقته بأدي ربنا بيقول ابنيس قال ربنا ايه قال انا خلق منه خلقتني خلقتني انت خلقني يا ربنا عارف انت بخلقني خلق من النار الاخ من لم في الله يبقى كده يجيش واحد لا طبعا لا ده يزيت اعترف لله بانه رب ولم يعترف ويقر لله بإنه إله ما سمعش كلام الرب ما سمعنا مره قبل كده واحد بيقول لك ان الناس مؤمنه والايمان طافح في قلوبها وقف اي واحد في الشارع وقول له مين اللي خلقك هيقول لك مين ربنا طب ماشي حيقولك ربنا يعني اعترف لله بإنه ايه رب خالق طب قول له بتسمع كلام الخالق بتصلي بتصوم بتعبد الله ضفتك محددة بتشمع كلام ربنا شوف هو ده دي دي الالوهيه ممكن يكون بيعترف ربنا اه في لكن يكون مؤثر ومقر لان الانسان اصلا كل بمعنى خطا ما لناش مشكله لكن انت مقر ان نهضر بالالوهيه ولا لا ولا بتقول كلام ربنا ما ينفعش دلوقتي ولا بكون كلام ربنا ذا كان زمان عايزين يعودوا بنا الى الوراء والرجعية والتخلف و 14 قرن وراء واحنا دلوقتي في التقدم والتكنولوجية والمعوخية والكلام اللي مش بها شوف انت النظام ايه الاول شوف دا ايه الزامه عشان كده الرسل لما نزلوا كان الهدف توحيد الالوهية شاهد قال لا إله إلا الله لا معبودة بحق في السماء والأرض إلا الله ما ولا ونفذ كلام حد يقول لي حلال وحرام إلا الله اللي يقول لي الصح والغلط الله لا توكيد القلومين ولذلك سورة الأعراض الله عز وزالله يقول إيه قال له الخرق رب خالق والأغلق هلاه معبود قال له الخنق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين وجاء بالنفي والإثبات يعني ايه لو الله قال الله إله تماشي وين المشكلة إله رقم واحدة فيدي ما فيدي رقم اثنين ودي إله رقم ثلاثة زي ما لنا الشريعة الإسلامية هو المصدر الأول للتشريع يعني ميه مصدر الأول لان ربنا معاه ثاني ما رقم واحد هو لكن دي مصدر ثالث ومصدر, ومصدر رابع مش الشريعة الإسلامية بس هي, هي الأول لا لا لا لا ده هي بس يا ليه الأول أنا عاجب أدوكي وللنهي بس الكلام ده لو أنت ابنك في فصل مكون من 40 طالب وابنك هو الوحيد اللي نجح في الفصل كله وال39 طالب ساقفه أنا بس هلت ابنك عمل إيه أول حاجة هتقول لي إيه هتنسي الأول هتقول على فكرة ولا واحد نجح في الفصل إلا ابني اه ده ابنك طلع الاول والاخير في مصر يعني خلاص بقى مفيش حد ثاني معاه أيوة كده لكن لو ابنك نجح وطلع الاول في الفصل شي في نجحين بس بسالك ابنك عمل ايه تقول لي ابني نجح وطلع الاول الحمد لله ما شاء الله الاول اه طب واللي مين والثالث مين والرابع مين ومين الاول من الاخر <تصفيق> امتى اخر خالص خالص ومين اللي ما خالص <تصفيق> لكن ابنك رقم واحد بالنسبة ايه بالنسبه ليهم فكرني بال اللي ما عرفش يجي في الامتحان خايف من النتيجه فعلى زميله ايه انا على فكرة حاطط في البيت يعني خلي بالك عشان كنا بنقول قاعد جنبي ولا حاجه فكنت ايه يعني طالع بماده بقول له واحد صحاب بيسلم عليك اتكرت من الدتين قول له اثنين صحاب بس هو نفسه يعني فرد عليك بتقول له قال لي ام محمد كلها بتسلم عليك معناه مفيش ولا ماده بحثيه يعني المهم لما بتقول انت دي بقى ما بتقولش النب هو الاول والاخير لا بتقول ده طلع الاول افهم انا اللي في 2 3 4 وهكذا كنا نلاقي مثلا جاءت دعوة التوحيد بالنفل الاول لا الى لا الى الا الله يبقى نفل بعد الاثبات وهكذا. فالرسل دي بقى مهمة الرسول المهمة الاسافية الرئيسية للرسل دعوة الناس الى توحيد الالوهية الاله توحيد الاله اله معبود معبود مطاع مطاع يتمع كلامه هكذا طيب اخر الرسل زي ما قلنا اللي إحنا, احنا بنؤمن بالرسل لكلهم طبعا ولو كدبن الرسول نؤمن ونكدبن ربنا. طيب آخر الرسل بن من سيد النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل آه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم خلاص خلاص مفيش تاني من بعدين مفيش تاني النبي صلى الله عليه وسلم يحقف صحيح مسلم مثل ومثل الأنبياء مثلي مثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بلى بيتاً تجمله وحسنه إنا موضع لبنة حتة فجعل الناس يطوفون بالبيت يعني ويعجبون من اختاره والله دي الجميل حل والناس سبحان الله يا لولا هذه اللبنة لو ما في دي فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فالشعيد الراع سلام خاتم المرسلين صورة المائدة اليوم اتملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا اتملت اتملت رضيت بص الكلمات اتملت اتملت اتملت راصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الرسل و هو افضل الرسل مين العمل الافضلية له الله سنت البقرة تنشر الفضل بعضهم على بعض. الله خلق والخلق بنفضل. الله فضل الكعبة الدبنا بالحجارة على غيره من الأدمير. فضل المساجد على غيرها من الأماكن. فضل المسجد الحرام بمئة الف شلة. مسجد سبى الرسول بمئة ألف المسجد الاقصى بخمس مئة ألف على سائر المساجد. فضل يوم الجمعة على سائر الايام فضل ليلة القبر على سائر الليالي فضل شهر رمضان على سائر الشهور هو الله عز وجل يفضل ما شاء وربك يخلط ما يشاء ويختار سورة القصر فهنا فضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذ الله من ساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة يا نبيون يا رسل اللي بعثتكم كلكم أي عقد اليوم ميثاق الذين لما اتيتكم مِنْ كتاب واحد ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول على الصراط المستقيم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لو جاء الرسول في الوقت اللي انت فيه ها تعملوا مع حاجتين لا به لازم تعملوا بيه ولا تنصر النسره قال اقررتم اي بهذا واقلمتم على اللهم صل وسلم وغالك على سيدنا محمد سيدنا محمد يقول انا سيد ولد آدم وانا فخر سيد النبي عليه الصلاة والسلام سيد بيقول <تصفيق> عطم اذا تمأت من مؤذن فاقوله مثل ما يقول يعني لو عبد المؤذن يقول حياة سرعة الا في الحي على الثاني حياة على الصلاة والحياة على الفلاح مولي لا حول ولا قوة الا بالله خلص المؤذن اه ثم صلوا عليا. ده النبي بيكلم من مجموع الناس اللي بيسمعوا الادانة كلهم يصلوا مش المؤذن بس انا انا انت متعودنا على ايه ان يطلع المؤذن بعد الاذان هو لوحده في بتاع خاصه الا الصلاه والسلام وعليك وحتى حتى ردي من سيدنا محمد بالسلام يقول لك يا احمد الخذيم يا تحيل العينين يا ناصح البياض ده بيتكلم عن مين يا راجل انت تحيل العينين ايه وناصح البياض ايه ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرسول له صفات مش بصفات تحيل العينين ده كمان بتقول على سيدنا محمد السلام الرسول كراجل كده يعني القاضي رسول رسول صلى الله عليه وسلم سمعته برجوله مسابات القوه سايدنا جاءت على السلام قال نقول ايه قال قل سمعت من مؤزن فقوله مثل ما يقوله ما صلوا عليك ان شاء الله ازاي لما نذلت الآية إن الله هو ملائفته ونصلونا على النبي صورة الأحزاب يا أيها الوالذين عمان وصلوا عليه وسلموا تسليما حد من الصحابة سلم على صليب النبي وصلوا عليه ابدا اللي لما نروحه القول يعرفه مو ده انترق إبن الله بنهر احنا بنخفع كده من نفسنا ك دي وهي يعني هي وحشة يعني فضل الله يعني حاجه غلط يا سيدي الله طب انا بالوصيه انا كلت خمس ركعات نخلي العصر سته يعني احنا على غلط انا يعني انا بنسوي حتى هو كويس يعني ده ينفع الكلام ده لا ده تشريع تشريع من الله عز وجل و الفاظ دقيقه الفاظ دقيقه طيب خلينا راحوا سيدنا فراسل قال قولوا انما الكلام بيقول لهم الله صلى على محمد وعلى ال محمدين كما صلى عليه سبحانه التحيات يبقى ايه نصلي على سيدنا خلاله كلنا مش واحد بس وانا عملينا تعقيل نسمعه وانا بيصلي لك كلنا ثم صلوا حتى رفض الجماعة علي ثم صلوا الله لي الوسيلة كلنا اللي هي ايه الوسيلة درجة عالية رفيعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك منزلة لا تبتغى إلا من عباد الله وعرض أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكن توابع منه يعني فانسأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته ايه بقى دي وسيلة دي اللهم رب هاديه الدعوة السامة والصلاة القائمة هاتي محمدنا الوسيلة والفضيلة وابعته الزر في تنفيعه وابعته محمودا للذي وعدته لما تقول كده بعد الاذان كل واحد فينا يقول كده لان الرب عم صلوا صلوا كلها بالربز مش المؤذن بس المؤذن يوقف عند الاذان ويوقف يقول الاذان ويقبعاش وكل المصالبين بعد كده يصلوا على سيدنا رسول الله, صلى الله عليه الصلاة هو سيد الأولين والآخرين سيد حلقتنا ايه بقى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا بقى بنقول دي وقت اهو يبقى اختمى بالنبي والنبي بقى على فكرة خاتم المرسلين يمين وهو سيد ولد أبا مرافق ماشي وقدر للرسل خلي بقى ايه ماشي وبعدين تعرف كل الكلام ده والله يحب علينا يا رب يكون علينا مش علينا بمعنة انت ماذا الكلام ده ربنا بعت لك اخر الرسل و الرسل وزي ما قلت لك بشريف قبل كده ان سعيد من الله السلام الوحيد اللي مانوش اسرار مفيش كله بره ازاي دي يا ازاي دي يشرب ازاي دي يخرج ازاي دي يخزر طلمال ازاي دي اتعمى ازاي دي يزعل ازاي دي يضحك ازاي دي يجمع زوجته مفيش سر في حياة النبي <تصفيق> عليه الصلاة والسلام ليه عشان انتقودوا هو اسوالينا لذلك موقفنا دعا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل كمس يا بختنا بالنبي؟ اه احنا شهداء على الامم؟ اه بس الرسول شهيد علينا وكذلك جعلناكم امتا وفطا لتكونوا يا امة محمد شهداء على الناس فبنتم انشهد عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني ايه شهداء على الناس؟ يعني الله في الاخر حيزمع الرسول كلهم والناس كل أناس صورة يا مدين كل لنا ناس صورة شرفه الافراح وهود رسولكم بلغكم قوموا رسولكم بلغكم يا عالم اقاموه يا عالم هو شمود بلغكم يا ثمود صالح قال لكم يا مدين شعيب قال لكم انكم تقول تقولوا ايه لا ما اشرش فحدش كلمنا حدش قال لكم آه. مين مشهد من الرسل قال لكم مين احنا ليكونوا شهداء على الناس طب واحنا عرفنا منين في المصحف لما بقول لك الايات لسه اهي واي عدد ارقام وده ما قلنا تبوا ب5 على اه شهداء على الناس طب واحنا احنا من يشهد علينا بقى اللي وصلتنا الرسالة ويكون الرسول عليكم ايه شهيدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشهد وبلغنا الرساله عشان كده احنا بنقول بلغ الرسالة وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حقا جناد حتى اثاب اليقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا رب فجعل الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اسوه وقدوه يعني جايب للناس تقول ايه جايب للناس تقول هاتي لك كده نموذج بنعمل زيه او كلامك حلو كلامك كويس مين بيعمل كده النهارده وبعدين بقى نفسك ثاني شويه يا سلام لو الناس الناس لأمثل. يا سلام على فكره لو الناس كلها اه والله تعرف لو الناس طب انت منين انت من الناس انت ولا منين انت انت منين يمكن من الناس برضه متأمل. ما تعملش ما تعملش حلو ما تقولش لحد نعمل بس امال انت يا اخويا وربنا هيحاسبنا في الاخر يا جماعه بالحساب شوفوا الانعام وقد جئتمونا ثلولا كما خلقناكم اول مرة وتركتم اولاكم وراء ظهوركم وما معكم شفعاءكم الذين دعتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع عنكم ده فاصل عليكم عين لقد تقطع عليكم ده ما كنتم ما كنت متزعمون شوف الانف شوف مريم انتم السماوات والارض الا اكر الرحمن يا حداد لقد احشات وعده معده وفي مئه يوم القيامة ايه بعض من الطالبات في الجامعة كنا زمان بس لابسه شارب كده اهو كويس احسن من غيره مش ده ده لابسين قشوه وسعد يلبسوا ده كده محترمه قوي واكله لما ربنا جيبنا في الجامعة في الاخر اكل اللي حط على احلى انت احسن واحدة في ولما يجي قدام الحق مش الجامعة فين الحق لما ربنا امر بيه انت بتعمل انت بتكيفي نفسك الجميل زي واحد هنا مثلا تعمليش اقول لك انا واحد يرجع في امريكا هنا بالليل يصلي قطعه رتع ركعتين بس يقوم يقول ايه وما اعرفش ايه دول يعني ما اعرفش دول طلعتي اسرائيل من جمدتي كده ربنا يعني قاعدين يعني اه لا ده من غيري على بقية مجمونا في عمليكا بالركعتين ده من قوليها الى الصالحين لان ما بيش حاج لك ركحها مين قالك بالعكس والله ده سبحان الله المهم يعني لما يبطيك نفسك بغيرك مش هيمتع لا يوم ربنا جعلين من القيام. لقد كان لكم في رسول الله ثم معي ثم أسوة حتى لا تم ايش لقي يحب. لمن كان يرضو الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيراً الله ثالث لقد كان لكم في رسول الله ذكر هنا بالرسالة في رسول الله الرسالة اللي نزلت عليه لكن ده موسى لك إنه لما اتكلم عن موتة صلى الله عليه وسلم صلى الله يتكلم عن موت الإبراهيم الوضع محمد نبي بالصفة بالاسم محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسوله قد خلت من قبله رسول عفان لا من اللي موت محمد لكن الرسالة موت لا فعفان أو كثر صلبتكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين انه من قد كان لكم في رسول الله سبحان الله سلام الرسالة اللي نزلت عليه ما تموتش هو المسأل لكن الرسالة اللي نزلت عليه ما تموتش وما زعنا لبشر من قبيس الخلد افا ان ميتا كل نفس الزائقة كل موت صورة الانبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يبقى الرسالة قطية اه دي بقى قضيتك وقسيتك صلوات الله وسلامه عليك هل قسما ثلاثه شكلك مم. كلامك أه. فعلك إذا زي الله إزاي. شكلك زي سيدنا محمد الله عليه وسلم شكلك زي سيدنا رسول الله ازاي ف... طب وشكله زينا مثلا ازاي اطلع الخبز من فوق لتحت وانت نازل عم بسرعه عشان الوقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول من سال له شعر فالي يكرمه وقال شعر ماشي شعر اللي فوق يعني لا ما تعملوش شعر هاي. يعني اعجب لبعض الاخوه يشرحوا ما الله شعره بسم الله ما شاء الله الله اكبر وشايب دامه كده شعر وايه كده لما بنظره كده اللي بصينا ليه اخرها سرحاش ليه اتفضى عليه زي زي زي شعر وبو من كان له شعر فاللي يكرم فكر من شعرك وطبعا نكرم اللحيه اكتر من شعرنا اللي ختاجين نحط ريحه بنحط في النايه دي في السيد الله صلى الله عليه وسلم المؤكده يعني بعض من بعض المسنين اللي ما بنلفهوش صحيح النهارده اللي المنسحب انت اللي ينظر اللي مثلا مش عارفين هو حارب ولا كده بس عادين نثبت ونقول لا مش احنا. احنا الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى ان ملتزمين تفاهمين دلنا كواز جدا جدا جدا مش مش مش متنين حد يقولينا ايه دلنا دلو خارب حد الله ونعمل الواثين في الاخرى حنوال فيها قدام الله ويتعرف مين اللي على حق ومين اللي على بط ذلك اليوم ايه الحق لنضع الموازين في الاخر القسط لنضع الموازين في القسط لان العملية مش بايدة في الدنيا كلنا احنا ممكن اتجارة ممكن قال لكم في الاخرى يوم تبلك سرائر فما لهم من قوة ولا ناصر وقلنا النار الوحيدة ما والله المقادة التي تطلعوا على الأسئدة في الزيب من دوة سنتمت في اليوم الآخر إن شاء الله في البخارات اللي جاية لكن من كان له شعر فليكرمه وشوف فقا الإسلام بيعتعبدنا ازاي تشرح شعرك وتسيب لحيطة قربوا الليحة واتفروا الليحة ألخوا الليحة ألخوا الليحة أزبيلوا الليحة بكما تفير في حقيقة البخاري لكن شعر الإبت نتشال وشعر العانى اللي حوالينا العورة هم البلاطر نتشال من ثمن الفطرة السلام اتعمل بالمسوات او بالفرسل انت عايز بس المهم ان السلامك مضيفة وتبقى رحتك حلوة شكلك زي سعيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحية بسام المحية وش رسولك حلو كده ما ليه يدرم 11 ودير 11 ودير 11 حلو 11 11 هذا شرط ده عشان تبقى مسلم لا والله ده يعني لأنه هو أضحك وأبكى لكنك تبقى السلام ضاحكا من قوله ايه أكره يبقى شكلك يكون بقى أن ريشة السلام تعلو أعرف برائحته وهو أدنى يجي لزات شكل رائحة لك بسيده النبي جاي عليه السلام والسلام. سيد المعذض شف عظمة الإسلام يقول إيه بشرط البقرة بفخر الآية. ولا هم نفر النبي على يهم بالمعروف ولم رجال على يهم يقول إني أحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. فاعطي بيتك متزين زوجك استمع لنا المعمرة رأيت صلع. وانا مش مفيش حد غريب معايا سؤال ليا ليه؟ وليه مين؟ اللي بس قلت لك انا متوقف ارست عمرها ان انا زوجتك القرار الوحيد اللي خلتها في بح... حياتها ثانيه ما تختارك يا اخي لازم تقعد قدام مراتك كويس زي ما تطلع مرة كويس يبقى شكلك مسلم اثنين سلامك مسلم سلامك في راكين بخير باخر بكم حاجه انا بقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 300000 بس انت بتستعجل في أه؟ أه الموضوع أل سبحان الله شبت حاجة وقعدة بيتك بسم الله, الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتحلس والله زي ما أكلمت ورد من شعبه الأسف متعودين على والعشرة دولة ترجمة أبوه والحيش والمالك والماء الطهر والختمة والنعمة وشانا بملي وشعرف هو تعجب بي وفيه مساء تقول لك وحياتك عندي يقفل شبشب المعد أنا معرفش مين المعدل بتحلاتي بشبشبها دي إن كنت مسلمة وموحدة بالله تبارك وتعالى تعالى بالله يبقى كلام يكون مسلم انت عايز اي واحد كده يسلم شويه كده اطمحلك على قول ده منتظر ولا لا من خلال كلامه من خلال كلامه بيقول ايه واحد عمل فيه شكر وموضوعه جزاك الله خيرا انا بشكر قوي ان شلتوني من قيمه جزاك الله خيرا ال ال ال وهكذا كنت قلت قبل كده عشان وقت نفسه فلما اتكلمنا نقول ايه لما اروح اعمل كده نقول ايه لما لما اجي اكل اقول ايه الله بارك الله في من رزقني انا عجب المره ما خلصت اكل الحمد لله نبي اطعم الله وسلم لما اخوشه ضرط اقول ايه لما اطعم من ضرط المية اقول ايه لما قلبس لبس جديد اقول ايه لما لما لما لما كلامك مسلم ثلاثة يعني التختاري بسعيد النبي عليه الصلاة والسلام لك لقد اختاري لكم في رسول الله قصوة حسنة فقلة يبقى مسلم تكديرك اليمين بثلاث حوابع تلبس اليمين تقلع بالشمال الاب والام نقبل ايديهم ونبالغ ثلاث مرات وحساعة مدعو الخامة الاي مبتوع ع صورة الاسلام يبقى تعلي فعل مسلم مع داري احسان الى الجار مع ضيتي اكرام البيت مع عريبة ابو يا رومي الرحم مع اولادي تعلمهم الاسلام مع زوجتي فعلك فعلك سامع الادام أه تقوم الى الصلاة تقوم الى الصلاة ما تسمعت المداء ما تكن الظروف الله بيقول حي على الصلاة حي على سلاح يتقفل البتاجاز على الاكل تتقفل الجسالة في الله دلوقت على طول الصلاة الصوم لما يجي رمضان السكان شوزا جدت اموالنا مسلم يومانا بطلع ليه مخروم الحمد لله بطلع كده لله مليش عارف عطف مصلع ايه لا لازم تعرف بتطلع ايه لان ده فرد بتطلع الفرض اللي عليك الاول وبعد كده يا سيدي خليدك مخروم وطلع ابنا انت عايز زي بالضبط اللي بيجي قولك انا صليت انفجر او صليت الضهر اقارف عليك عطف وبعد كده عزي صليت سنة 200 و 14 لكن هو أربع ركعات ما تيش عرفه الله رسال كده مش عارف والله أنا بها يعني زي ما تيجي شده لما تيجي زي ما تيجي ده شرع وجين لذا انت يبقى شكلك مسلم كلامك مسلم فعلك مسلم في التاوب تقصدك على بؤك بتاع فاش تقول الحمد لله اللي يقولك يا الله كله له يهديكم الله ويصنعوا بانكم شو بعد يقولك يا الله كله متشاكر. اه مش عارف ارحمه رحمه, رحمه رحمه الله وليس مش عارف اتبع عسف اولا كمه مصنع النبي طب هيا حفن عن النبي قال ايه في الكلام اللي زي ده يبعى لقد كان لكم في رسول الله اصرة حسنة لمن كان يرضو الله مش اي حد بروس لمن كان يرضو الله واليوم الاخرى وذكر الله كثيرا في شكلنا في كلامنا في افعالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الاخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا على خير ما جزيت به نبيا عن اصحابه واجمعنا معه كما امننا به ولم نر وصل اللهم وسلم وبارك على رسل الله جميعا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ف